موسوعه ا ل إ ن س ا ن من ب ل ص ي ل ل ا ل و م الاسلاميه اسماء ل الله ا ك ل ح ا ن ى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 يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان و ل غ الجوار المنشات في البحر ك ا ل أ ع ل ا م شركه ا تكذبا ر ك من ع ل ي ه ا فان و ي ب ق ى وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م